لآن لأ القرآن آل. أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا آمنوا اذكروا للعلوم الاسلاميه بكرة و هو و م موسوعه ا ل ن ا ب ل م ا ت ي للعلوم ر الاسلاميه ذ ي ك هو, هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إ ل ى ا ل ن و ر الذي يصلي ل ي ع ك م و م ل ا ئ ك ت ه ليخرجكم م ن ا ل ظ ل م ا ت إ ل ى ا ل ن و ر و ك ا ن ب ا ل م م م ؤ ن ن ي ي ر ح ا ت ح ي ت ه م ي و و م ي ل ق ه